Yeah. ایلام نگیرم، حین ال هیا الدنيا انا الصبح يوم الدنيا انا الصبح يوم بي وهب من نبع ال وكم من ملك صار الظهرة بظل پی نشوة نشوة تذيبك من الله أنا هيمان وقوله يمين غابر ماضي وراح يوا امامي أنا هاي انا هیمان O Allah. <laughs> انا غني بالوعي I <laughs> am يغني في هدوء ورواح بين ا To be.